الحمد لله وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرية ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ثم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هذا درسنا الخامس من الدروس التي نقدمها كتمهيد بين يدي أقرب المسالك في شرح طبعا أو أقرب المسالك في مذهب الإمام مالك رحمه الله للإمام الدرديلي والذي سنشرحه بحول الله بحسب تيسير الله تبارك وتعالى وهذه المقدمة كما قلنا مرانا أنها ضرورية لطالب العلم لا سيما في المذهب المالكي تكلمنا عن كثير من الكتب وربما ذكرنا حوالي 15 أو 14 كتاب من الكتب المالكية المعتمدة تكلمنا قبل ذلك في الدروس التي قبلها أيضا تكلم عن رجالات المذهب أو بعض الرجالات إشارة إليهم وسنكمل ما تبقى إن شاء الله في هذه الجعبة من ذكر بعض الكتب المهمة في مذهب الإمام مالك طيب البيان والتحصيل أيضا والشرح والتوجيه والتعليل للمسائل المستخرجة من الأسمع العتبية للمؤلف وهو ابن رشد رحمه الله حيث وضعوا على كتاب العتبية المعروف الذي ذكرناه آلفا وعلى خلاف أيضا ما درج عليه العتب في ترتيبه كتابه على السماعات جاء ترتيب ابن رشد لكتابه طبقا لتسلسل الأبواب الفقهية بدءا من الطهارة والصيد والحج والاستبراء والتجارة إلى أرض الحرب والتضمين والأنكحة والمعاملات والأقضية والديون إلى غير ذلك ثم خاتم المؤلف بكتاب جمع فيه مسائل متفرقة وعلى عكس ما فعل المؤلف من كثرة الاستدلال بالوحيين في مقدماته طبعا معروف المقدمات كما قلنا المهيدات لابن الرشد لم يعتني بذلك في كتابه هذا ومعتذرا بما قام به هناك كثيرا ما يؤلف المؤلفون كتبا فربما جعل أحدها أصلا فيشير إليه ليرجع إليه طالب العلم أو العالم طبعا يعد كما قلنا البيان والتحصيل من أضخم الشروح الفقهية لكتب المالكية وقد طبع في حوالي عشرين مجلدا أو تقريبا يعني مع الفهارس وهو كتاب نفيس جدا بغي طالب العلم أن يكون في مكتبته وقد حاز هذا الكتاب مكان عالي لدى الفقهاء لسيما المالكية لكونه شرح مسائل العتبية كافة وقارنها بمسائل مدولة الكتاب الآخر هو السادس عشر بداية المجتهد ونهاية المقتصد وهذا للحفيد وليس للجد وهو لأبي الوليد محمد بن أحمد بن محمد بن رشد المعروف بالحفيد المتوفى سنة خمس بعد المائة الخامسة قد رتب وفق ما درج عليه الفقهاء من تقديم العبادات فالأنكحة فالمعاملات سوى أنه ختمهم بالأقضية لا يخفى علينا اهتمام بن رجد أيضا في كتابه هذا بالأدلة وبذكر المذاهب لسيما الحنفية والشافعية كثيرا ما يذكر ويناقش مسائلهم وقد اشار في مقدمة كتابه أنه قال فإن غرض من هذا الكتاب أن أثبت لنفسي على وجه التذكرة من مسائل الأحكام المتفق عليها والمختلف فيها بأدلتها والتنبيه على نكة الخلاف فيها ما يجري مجرى الأصور والقواعد لما عسى أن يرد على المجتهد من المسائل المسكوت عنها في الشراء الكتاب الحقيقة بوأ بداية المجتهد مكانة كبيرة وعالية جدا بل ربما أكاد أجزم بأنه من الكتب القليلة في الفقه المقارن التي صار لها الانتشار ويعني في الحقيقة المطالعة واعتنى به العلماء شرقا وغربا واهتم به الفقهاء في كثير من الجامعات يدرس ويقرر على الطلاب وقد في الحقيقة أحدث عنه العلماء السالفون كابن فرحون وغيره فقد قال ابن فرحون له الابن عن ابن رشد يعني له تاليف جليلة الفائده منها كتاب بدايه المجتهد ونهايه المقتصد في الفقه ذكر فيه اسباب الخلاف وعلال وعلالها واوجه الخلاف فافاد وامتع به ولا يعلم في وقته انفع منه ولا احسن صياقا لا يعلم في وقته انفع منه ولا احسن صياقا نعم كتاب ال17 وهو الذخيرة في الفقه وهو ل الإمام القرافي شهاب الدين أبي العباس أحمد بن إدريس القرافي توفي رحمه الله سنة أربع وثمين بعد المئة السادسة للهجرة استهل هذا الكتاب النفيس بمقدمتين نفيستين المقدمة الأولى ذكر فيها فضل العلم المقدمة الثانية جعل فيها قواعد الأصولية والفقهية وهي المسمات بتنقيح الفصول وقد شرح أو شرحت هذه المقدمة الأصولية في كتاب مستقل وتعد هذه المقدمة اختصار لكتاب المحصول للرازي بعد ذلك بدأ القرافي في ترتيب كتابه طبقا لما دأب عليه المؤلفون الفقهاء غير أنه وزعه أربعة ربع للعبادات وربع للمعاملات وربع للأقضية وربع للجنايات ثم ختم ذلك كله أو ختم ذلك كله بجامع أطر فيه المسائل التي لم تستعبها الأربع السابق وجعل في كثيرا من الفروق وقد صرح بذلك قائلا وقد آثرت التنبيه على مذاهب المخالفين لنا من الأئمة الثلاثة في كثير من المسائل تكميلا للفائدة ومزيدا في الاطلاع فإن الحق ليس محصورا وفإن الحق ليس محصورا في جهة شوف خليم هذه ما أجملها هذا من الإنصاف ومن العلم فإن الحق ليس محصورا في جهة فيعلم الفقيه أي المذهبين أقرب للتقوى وأعلق بالسبب الأقوى أو أقرب للتقوى وأعلق بالسبب الأقوى فيأخذ به الحقيقة كتابة الذخيرة ومسوع إسلام يثر حيث جمع فيه صاحبه بين الأصول والفقه وصاحبه رجل خبير بالأصول ويكفي كتاب الفروق المعروف أسلوبه جزل سلس حجته بالغة قال عنه ابن فرحون رحمه الله ألف القرافي كتبا مفيدة انعقد على كمالها لسان الإجماع وتشنفت بسماعها الأسماء منها كتاب الذخيرة في الفقه من أجل كتب المالكية كذلك كتاب آخر والكتاب الكتاب الثامن عشر ويسمى بالقوانين الفقهية وهو لمؤلف ابن جزي رحمه الله المشهور صاحب التسهيل وهذا كتاب نفيس جدا أيضا ابن جزي أبو القاسم محمد ابن أحمد ابن عبد الله ابن جزي الكلب الغرناطي توفي سنة واحدين وأربعين بعد المائة السابعة الهجرة رتبه ترتيب ابن أبي زيد رسالته مستهلا إياه بمقدمة العقائد وأورد بعد قسم العبادات ثم قسم المعاملات التي ابتدأها بالأنكحة فالبيوع فالأقضية فالدماء فالحدود فالعتق ثم أرضف كتابه ذلك بكتاب فرائض الوصايا واختتم كتابه بجامع في السير والأداب والأخلاق الإسلامية يعني هذا حذو بن أبي زيد رحمه الله تبارك وتعالى يعد في الحقيقة الكتاب من أجل كتب المالكية وأي في الحقيقة أيها الإخوة يعتبر في الحقيقة كتاب القوانين لابن جزي فعلا قوانين فقهية والإمام ابن جزي رحمه الله يعني كما يقال تناول المسائل الفقهية من خلال مئتي باب ولخص المذهب المالكي تلخيص طبعا قوي جدا مع نوع من المقارنة بالمذهبين الحنفي والشافعي في اشارات نادرة إلى المذهب الحنبل ومذهب الظاهرية مركزا على الخلاف العالي ورغم الأهمية الكبرى للكتاب إلا أن صاحبه لم يهتم فيه بالاستدلال لمساء الفقه التي يريدها من الوحيد وإنما اكتفى فيه بالإشارة إلى مدى اتفاق الفقهاء واختلافهم فيها وهي منقصة لو لكان الكتاب من أروع ما ألف وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقني لخدمتي ولا تنسوني مصالح لدعاكم لا الله سبحانه وتعالى يفتح بدعوة أحدكم فأخدمه بالاستدلال حسب الساعة والقدرة مع ضعفنا وطبعا قصر باعنا في هذا كله الكتاب التاسع عشر كتاب من أهم الكتب التي في الحقيقة أخذت مكانة في الفقه المالكي وصارت عليه الفتوى بعد ذلك تقريبا من, يعني من يوم الألفه صاحبه صاحبه هو خليل بن إسحاق بن موسى بن شعيب الجندي المتوفى سنة سبعين بعد المائة السابعة الهجرة الكتاب يسمى بمختصر الفقه المالكي المختصر وهو مختصر فعلا في فروع الفقه المالكي وقد رتبه رحمه الله حيثوا على أبواب الفقهاء ما درج عليه الفقهاء بدأ بالعبادات أتبعها بالمعاملات ثم القضاء في فالموارث بعض علماءنا يقولون بأنه يحتوي على أكثر 120 ألف مسألة فقهية بين منطق ومفهوم الكتاب الحقيقة يعد منذ تأليفي كما قلت العمدة عند المالك لكن الكتاب شديد لاختصار طبعا لغته عالية جدا لا يمكن أن يفهمه إلا من تمرس في اللغة العربية واستوعبها أو أنه لا بد أن يدرس على شيخ متمرس في ذلك طبعا الكتاب يحتاج إلى خدمة عصرية تتمثل في ربما تفكيك الغازه وتسهيل يعني في الحقيقة الفاضه وقد عنا به في الحقيقة العلماء كثيرا وبلغ شروحه المئات كثيرة جدا حتى أنه أن هناك من يعني ربما شرحه أكثر مرة ومرتين وثلاثة كالإمام الأبهري رحمه الله وله كتاب المعروف الدرر في شرح المختصر وهو الشرح لا لا لا كما يقال الصغير على مختصر خليل في الفقه المذهب المالكي وقد طبع والحقيقة لا يمكن لا يمكن أن يعد أحد في هذه العجالة قدر يعني لكن لكن نبما نقول أن من أشهر الشروح الموجودة والمشهورة عند المشايخ ناية حاشد سوق على الشرح الكبير والشرح الكبير للدردير رحمه الله صاحبنا وهو رجل خبير أيضا إمام دردير بمختصر خليل فقد شرحه ولذلك بالحقيقة عندما نتكلم عن مختصر خليل فإننا نتكلم عن رجل حاذق رجل ورع رجل تقي رجل يسر الله سبحانه وتعالى ألان له الفقه كما ألان لداود الحديد كما يقال وقيمته الفقهية في المذهب كبيرة جدا إلا أنه كما قيل يكاد يخلم من ذكر الله تعالى طبعا قضية الاستدلال بالقرآن والسنة هذا ما لا يوجد وهو في الحقيقة معذور في ذلك لأن الشيخ خليل رحمه الله أراد بهذا المختصر الفقهي أن يكون عمدة في الفتوى للسادة المالكية لعلماء المالكية فجعلها خلاصة عصارة وصار من أين جاءت من الكتب المتقدمة وقد اعتمد على كتب كما ذكرها رحمه الله في مقدمته منها المدونة ومنها طبعا كتاب التبصير اللخم ومنها الجامع لابن يونس وغيرها من الكتب التي ذكرها رحمه الله تبارك وتعالى والحقيقة الكتاب المازري وغيرهم وهذه الكتب في الحقيقة كتب فيها ما هو كثير الاستدلال وفيها ما هو دون ذلك لكن العلماء بعد ذلك كما قلنا شرحوا ونقحوا وجعلوا حواش وغير ذلك حاول بعض المتأخرين شرح الكتاب وطرح الاستدلال فيه بأدلة وغير ذلك لكن لا يزال الحقيقة الكتاب يحتاج إلى خدمة عظيمة ولذلك طرب بعض أو كثير من الإخوة مننا أن نخدمه والصراحة أنا لست أهلا لأن أخدم ذلك الكتاب لأن الكتاب يحتاج في الحقيقة إلى مجموعة من العلماء الفقهاء الذين يحفظون المختصر أصلا ويحفظون الفقه المالكي وأنا لست مع يعني من أولئك ولا دونهم يعني بل أنا دونهم كثير يعني كثير كثير ولذلك احتاج كتاب فعلا إلى علماء متخصصين متقنين للمذهب ولكن الله المستعان لا حول ولا قوة إلا بالله العظيم نسأل الله أن يفتح لنا ولكم في هذا الأمور إن شاء الله نسأل الله أن يوفقنا وإياكم لما فيه الرضا طبعا قاعدة خليل غيره غالبا أن يريدوا بالروايات إذا أوردوها يريدوا بها روايات يعني بالروايات إذا قالوا رواية أو الروايات أقوى مالك رحمه الله يريدون أيضا بالأقوال أقوال أصحابه ومن بعدهم من المتأخرين كمن الرشد وغيرهم إذا قالوا اتفق الفقهاء اعلم بأنهم يقصدون فقهاء أهل المذهب وليس اتفاق الفقهاء كلهم إذا أرادوا أيضا الإجماع فإنهم يريدون إجماع العلماء إذا قال الجمهور فإنهم يعنون بهم الثلاثة من الأئمة أو على الأقل اثنين من الأئمة واحد من أصحابهم وربما يعنم بهم الأئمة الأربعة طبعا هناك طبعا مصطلحات أخرى تتعلق بخليل وتتعلق بغيره من الكتب الأخرى طبعا وهذه المصطلحات سنتمها مع ما بقي في هذه المقدمة إن شاء الله في بل ربما سنذكرها لأنها ليست طويلة في هذه المقدمة منها مثلا إذا ذكر الأظهر إذا قيل الأظهر كان في إشعار بأن مقابله فيه ظهور أيضا لأن الأظهر اسم تفضيل فيقتضي المشاركة وزيادة يعني الأظهر يقابله ما هو أقل منه ظهورا إذا قيل المشهور معناه يقابله الغريب الشاذ والضعيف يقابله الراجح الصحيح أيضا يشعر بصحة مقابله إذا قيل الأصح عفوا إذا قيل الأصح فإن هذا يشعر بصحة مقابل لأن اسم تفضيل كذلك كالأظهر كما ذكرنا الصحيح يقابله الضعيف طيب ما ما ما هذه الأقوال المتفرقة الراجح المشهور قوم متفق عليه ما الذي تجوز به الفتوى من هذه الأقوال كلها طبعا من يطالع كتب الفقهاء لا سيما كتاب كتاب نور البصر للهلالي فإذا يمكنه أن يقف على كثير من هذه المصطلحات الجميلة وقد طبع هذا الكتاب باسم التحاف المقتنع بالقليل طبعه مرقز نجبويه فهذا الكتاب مثلا يعني قلنا إن نلقي هذه الألفاظ مثلا ما هو القول الذي تجوز به الفتو أحدها القول المتفق عليه في المذهب فهذا تجوز به الفتو القول الراجح تجوز به الفتو طيب شو هو الراجح؟ الراجح قيل هو ما قوي دليله وطبعا إذا كان إذا عندك دليل والمفتي أهل للترجيح فإذا أفتى بما اقتضت به على الترجيح عنده فإنه يأخذ به وإلا فشيوخ المذة في الترجيح يفتي طبعا هذا الشيخ الشيخ هذا إذا كان ليس أهلا للترجيح فيجب عليه أن يفتي بما رجحه غيره من شيوخ المذهم نعم بالنسبة للمشهور المشهور هناك من قال هو الراجح هناك من قال هو ما كثر قائله وهناك من فرق بين الراجح هو المشهور أن كل منه له قوة على مقابله يعني منهم من فرق بينه ومنهم جعلهما مترادفين والصراحة في الحقيقة أن الراجح نشأت قوته من الدليل نفسه من غير نظر للقائل الراجح نشأت قوته من, إيش؟ من الدليل الدليل هو الذي رجح هذا القول من غير أن ننظر إلى القائل من قال بهذا الراجح المشهور في الحقيقة نشأت قوته من القائل ولذلك هذا اعتبار معناها إيش؟ بالكثرة لكن إذا اجتمع في قول سبب للرجحان وسببا للشهرة هذا يزداد قوة وهذا يزداد قوة وطبعا هناك من يرجح الراجح هناك من يرجح المشهور لكن مع ذلك كله ينبغي هذا الذي يرجح او هذا الذي يفتي بمشهور أن يكون عالم بنصوص الفقهاء والأصوليين ويعلم المرجحات في المذهب وغير ذلك ما يأتي واحد يقول لك هذا راجح في المذهب طبعا إذا كان الدليل قد رجع فهذا راجع قوتي الدليل ليس كما قلنا لقوة القائل وهذا يعني ربما تجده في بعض المسائل في المذهب وليس في كل مسائل المذهب نعم وقد اشار إلى هذه الأقوال وغيرها طبعا من المشهور قلت والراجح وغيرها الهلال في نور البصر ممكن أن نعود إليه وننظر في تلك المقدمة النافعة التي نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم بما علمنا وإياكم من العاملين بعلمه طبعا في هذا المختصر الذي اختصرته يمكن أننا نكتفي به بين يدي كتاب أقرب المسالك الذي هو في الحقيقة سببه أن صاحبه رحمه الله إمام درديل كما سيأتينا في ترجمته في الحلقة القادمة إن شاء الله وسبب تأليفه لأقرب المسالك و يعني كيف خدم هذا الإمام العظيم الإمام درديري رحمه الله أحمد بن محمد بن أحمد دردير كيف خدم المذهب المالكي بهذا المختصر والذي هو مختصر لمختصر خليل وسيأتي ميزاته ان شاء الله في حلقة قادمة إلى ذلك الحيل. أستودعكم الله وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمني وإياكم ما ينفعنا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته